وعرش الله بكى بالآخ وعرش الله بكى بالآخ لطموعيني وروعوني كسروا ضلعي وأسقطوني لطموعيني عرب شالله بكا بالله عرب شالله بكا بالله موقف رفضي واجب اسمع ايما سالي وهو السنق شاد بالحاقي صرح إسلامي موقف رفضي واجبون اسمه أي مسامي وهو السنق شاد بالحاقي صرح إسلامي أن نكون بي رفض أحرق وهو أن نمشي بإصرق نقتدي زهر رأى فكراً قد أحاطي حق أسوأ أن نكون به رفض أحرق وهو أني شي بإصراء نقتدي زا رأى فكرا قد أحاطي حق أسوى فدكو كانت رسالة لفتضاحات الظلامة ليست النار بولاكن هي سيرون للامام يا شباب اتحرك يا علي فاد كانت رساله الافتضاح ضد ليست النار بولاكن هي سيرون للامام ان من يسرق حقا هو للرد بيقام هو لها الرى وقام كيف يا رقا أو او يا عيما ان الكرامه أو أصبيها يعول كلما الشيطان أقوى إن أقروا أتبقى لهم للحكم داعوا أحرجتهم فأضحى حقدهم بالليل نجوى ولم يناموا ولم يفول زهراء سلوى ولم يبقوا الى الزهراء السلوى ولم يبقوا الى غاصبيها يعو لكننا الشيطان أقوى إن أقر أتبقى لهم للحكم دعوى رجيتهم Fadhaf fadhu'm byn llyli naedwa Olam ynaamu Olam ywpukwyl a'l-zahra i'-salwa Olam ywpukwyl a'l-zahra i'-salwa Lepai'd biya'a zahra نفتيك يا زهراء بالروح بالدم ظنوا بها يعلو الوثان ان اخرسوا البتوله لم يعرفوه ان الهدى في دمها وصوله ظنوا بها رسوا البتولة لم يعرفوا أن الهدى في دمها وصولة حق دهم تنام يا عيني هنتام حق ام ما تريد من العصار شهيره اذبال ضلي ذا حق دهم تنام ما تريد من العصار شهيره اذبال ضلي ذا ظنوا يعلو الوثاة من أخرسوا لم يعرفوه أن الهدى لم يعرفوه أن الهدى في دمها وصولة حقدهم تناما بعينهم تعاما حقهم لله زاهره اضحت لي ما تريد من الاعصار شهيره ادبالغوا الهيده حقدهم تناما بعينهم تعاما حقهم لله زاهره ما تريد من الأسى الشهيدة إذ بالغوا الإيذة إذ ولا زالت يد الأحقاد مشهورة ومن رفض لها للآن مقورة وأهل النصب لا زالت أعذيها أرادت فاطمة الزهراء مهجورة ولازالت يد الأحقاد مشهورة ومن رفض لها للعالم قورة وأهل النص بلحظة تؤديها أرادت فاطمة الزهراء مهجورة تؤدي منه أتى حبا لأرض ضمها قاسد ببغي ينقل تجلى لدنا من ظالم حاقي تؤدي مين أتى حبا يرهم ضمها قاس ببغي ينقل تجلى لدنا من ظالم حاقي ولا زالت يد الزهراء مشهودة في سيف نحو كل الظلم ممدودة وأنصار النهى في فكرها غارقة إذا عادوا بظلم فلهم عودة هو لن يخفى صدى الصوت البتولي هنا باقي هو سيبقى رفضها للشاعر سافي ولن يخفى صدا الصوت البتوي هنا باقي وللحشري سيبقى رفضها للشاعر سافي سيبقى رفضها للشاعر سافي سيبقى رفضها للشاعر سافي